كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنٰكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْرًا خٰلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ أَلَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَرًّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ إِنْذُرْ قَوْمًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بَعْضُمْ إِلَى عَدَدٍ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِفَتْئٍ إِلَّا يَوْمًا وَيَشَأْنُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْفُثْهَا رَبِّي نَفْخًا سَيَجْرُوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الدائن لا عوجا ولا خشعه الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يَوْمَ إِذِ اللَّاتُ تَفَرُّ الشَّفَعَاتُ إِلَّا مَنْ أَبِنَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أضمن وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا